م ؤ س س ة أ ج ن ا د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم سرايا دولتي هيا اعيدي مجدنا ح ي ا وردي تاج امتنا على هاماتها هي هيا ابيدي هي كل طاغوت و أ و ر ي نارك شيا تفطفي جندا فاسهو أي كل طاغوت سرايا دولتي هيا هي هي ع ي د مجدنا حيه و حي ا ث ي ت ا ج امتنا على هاماتها هيا و حي تاج امتنا على هاماتها هيا ولا لا ترحمين دسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكره ويملا يومه يغيا سرايا دوله هيا اعيدي مجدنا حيه و و د تاج امتنا على هاماتها هيا رجال ا ل د و ل ة كانوا وما زالوا لنا ف ي ا حي رجال الدوله كانوا وما زالوا, زالوا لنا ف ي ا حيا الله فرسانا ب ب غ د ا د الاله أ حيا سوايا د و ل ي هيا ع ي د ي مجدنا حيا وردي حي تاج أ م ت ن ا على هاماتها هيا حي الله شجعانا في س و ر دمشقنا حيه ف ه ذ ه ص ف ح ة الابطال ت ط و ي ذ لنا طيه ا ا وحي ل ل شجعانا لسور دمشقنا ح ي ا فهذه صفحه الابطال ت ق و ي ذ لنا ط ي ا